بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح من تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ان يقولوا افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما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 يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعودون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الروحي الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من الطين. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُمْ مِنْ سُلالَةٍ مِنَ النَّاهِينَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ